اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة وكل إنسان ألزمناه طائرة وجهان معروفان من التفسير الأول أن المراد بالطائر العمل من قولهم طار له سهم إذا خرج له أي ألزمناه ما طار له من عمله الثاني أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة والقولان متلازمان لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أن قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال وكلها حق ويشهد له قرآن فنذكر جميع الأقوال وأدلتها من القرآن لأنها كلها حق والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله فالآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جدا كقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به الآية وقوله إنما تجزون ما كنتم تعملون وقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والايات بمثل هذا كثيرة جدا وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في الأزل من الشقاوة أو السعادة فالآيات الدالة على ذلك أيضا كثيرة كقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله ولذلك خلقهم أي للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم وقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وقوله فريق في الجنة وفريق في السعير إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة في عنقه أي جعلنا عمله أو ما سبق له من شقاوه في عنقه أي لازما له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة وقولهم الموت في الرقاب وهذا الأمر ربقة في رقبته ومنه قول الشاعر اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة فالمعنى في ذلك كله اللزوم وعدم الانفكاك وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبا في كتاب يلقاه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورا في آيات أخر فبين أن من صفاته أن المجرمين مشفقون أي خائفون مما فيه وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرا ليس منه شيء غائبا وان الله جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئا وذلك في قوله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وبين في موضع آخر أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم وأن من اوتيه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا ويرجع إلى أهله مسرورا وأنه في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قال تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى اهله مسرورا وقال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه وبين في موضع اخر ان من اوتيه بشماله يتمنى انه لم يؤته وأنه يؤمر به فيصل الجحيم ويسلك في سلسلة من سلاسل النار ذرعها سبعون ذراعا وذلك في قوله وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه اعاذنا الله وإخواننا المسلمين من النار وما قرب إليها من قول وعمل وبين في موضع آخر أن من اوتي كتابه وراء ظهره يصل السعير ويدعو الثبور وذلك في قوله وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم ولم يكتب عليه إلا ما عمل لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره كما قال تعالى ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقد بين تعالى في مواضع أخر أنه إن أنكر شيئا من عمله شهدت عليه جوارحه، كقوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة إيضاح في سورة القيامة أيها المستمع الكريم للمؤلف بقية حديث حول هذه الآية نأتي عليه ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته